اِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنِ الْمُمِتِّغَاءِ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَجُوهُهَا فَقُل لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا وَلَا تَجْعَلْ الْيَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ وَلَا تَقْعُدْهَا كُلَّ الْبَطْشِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا إِنَّ ذَٰلِكَ بِيَسُورٍ ۚ قُلْ مَن يَشَاءُ وَيَقُدّ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ قَدِيرًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ إن قتلهم كان خطئا كبيرا ولا تقربوا الذنا انه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقربوا الذنا انه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتل نفسا التي حرم الله إلا الحق ومن قتل مظلوما فقد جعل مال وليه سلطانا لا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده فأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقصطاص المستقيم ذلك طير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولا كَيَ كَانَ عَلَى الْمَسْؤُولَا وَلا تَمْشِكِ الْأَرْضَ مَرْحَا إِنَّكَ لَن تُغْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْنِيَ عَلَى الْجِبَالِ قَوْلًا فُلْذَالِكَ كَانَ شَيْءٌ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا